رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَئِذَا ما مُتّ نَّسُوفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يُذَكِّرُ الْإِنسَانُ أَن خَلَقْنَاهُ مِن قَبَدٍ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا هو ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم مجثيا ثم لنفزعن مما من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا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 قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ فسيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ما ردا